أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمي تزل الكتاب من الله العزيز الحكيم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 ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب لِسَانًا لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم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 119. وَمَلَكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوَعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِذَانِنِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِين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 فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِزْقُهُ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِ القَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَكَّةَ نَأْكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا او ادن فما اوقنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله, يجحدون بآيات الله وحاق بهم كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّقَوا مِن عَدُوِّ اللَّهِ قُرْبَانًا أَلَهُم بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَالِكَ افْتِرَاؤُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى طَوْمِهِمْ قال ييا قَوومَنَا إا سَمعْنَا كِتاباب أُزِلَ مِن بَعْمُوس مصَدّقَ مِنْ بعضعِموس مُصَدِّقَ لمَا بَْنَ يديَيْهِ يَهْديِي إلَ الحَقِّ وَإلَى قَقِم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 فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوساق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك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 ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام وان لاهم مسول لهم وكاي من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 صفى. ولهم فيها من كل السمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوه ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم مصفا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 مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين من وَالصَّابِرِينَ وَنَبُلُ وَأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاءَ طُغْيَانًا قُرْءُ رَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا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 وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل.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 ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنوار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 والرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن ما أوتنا للكافرين عزيرا وللله ملك السماوات والأرض يوفير لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما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 وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنبا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 فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَسَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 ليدخل الله في رحمتي من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلا وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركع عن سجد روح ما بينهم تراهم ركع عن سجد فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود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 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس اسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا تجنبوا كثيرا من الظن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 يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم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 والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلم قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كن 122. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون 123. بسم الله الرحمن الرحيم 124.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 واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم طبر كل كذبا الرسل فحطوا عيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قديره هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد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 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعميد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد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 عليهم بجبار فذاق بالقران من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والالذاراتِ ذَروم فَحامِلَاتِ بقرم فَجَاراتِ صر فَمُقَماتِ أَمرًا إما تُ عَدونَ لَ صَادِقُ وَإِن الّينَ لَواق وَالسَّم إذاتِ الحُبُكِ إكَُّ فيِي 119. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين 110. يومهم على النار يفتنون 111. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم 119. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 117. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون 118. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 119. وفي الأرض آيات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 هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ فَرَغَا إِلَى غَنَمِهِ فَجَاءَ أَبِ عِجْلٍ فَقَْ رَبَهُ إلَم قَالَ عَلَ تَأكُلُونَ فَأَجَسَمِنهُم خِيفًا قالَاوا لَا تَخَف وَبَششَّرُوه بِغُول مِن عَليم فَأَقبَلَةٍ رَأتُ فيِي صَرَّّةٍ فَصَكَّت وَجِهه وَقالَالَت عَجزُ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ